قال عليه الصلاه والسلام لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها فما حكم الصلاه على القبور او الى القبور لا تصلوا الى القبور وحرمه قال ما حكم حيت صحه وبطلان الذي يصلي على قبر فما حكم صلاه صحه وبطلانا ابراهيم نعم صحيح ان لم يكن بينه وبين القبر ساتر صلى مباشره الصلاه باطله وان كانه بين ان كان بينه وبين القبر ساتر ولم يصل القبر للمسجد ففي خلاف الصلاه كجدار المسجد مثلا المقبره خارج المسجد لكن المتجه اليها والمقبره خارج المسجد فهذا فيه خلاف بين العلماء والمشهور عند الخناجله ان الصلاه صحيحه ان الصلاه صحيحه ما دام ان ساتر موجود فالصلاه صحيحه ويكفي الساتر عندهم يكفي في الساتر عندهم ان يكون جدار المسجد او جدار المقبره فهذا يكفي ان يكون ساترا ومن اهل العلم قال لا يكفي ان يكون جدار المسجد ساترا ولا جدار المقبره نعم ده من ساتر اخر غير جدار المسجد وهذا مثل خلافيه بين اهل العلم والذي يظهر أنه إذا كان الغبر في المسجد وإن فعل له ما فعل من جدران ساترا حتى لا يستجبن المصل المسجد أي يرسل الغبر والصلاة باطلة وإن فعل ما هو علمي في هذا الموضع يكون الزاوية تدرق في الغبر فيبعن الجدران حتى لا يصلي إليه المصل فيقولون هذه ساتر لا إن كان في المسجد في الصلاة باطلة وإن كان الغبر خارج المسجد وكان هناك ساتر كجدار المسجد أو جدار المغبرة ففي خلاف بينها العلم والصحيح أن الصلاة إن شاء الله صحيحة إن شاء الله صحيحة ما لم يبنى المسجد هذا على شيء من المقابر وإنه المغبرة خالج ويستغفلها المصلي وهناك ساتره جدار المسجد هذا في خلاف بينها العلم ويرجأ إن شاء الله أن تكون الصلاة صحيحة لأن النساء صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور والمقصد مباشره صرا اليها كما حملوا على ذلك بعض اهل العلم ناس صنوا ان يقضر اي لا يباشروها بالصلاه واما ان كانت مسافه بين المصلي وبين القبر كهذا الجدار فيرجى ان شاء الله ان تكون الصلاه صحيحه على خلاف بينهم هذا الذي خرجنا به فيما تقدم من دروسنا وذكرنا فائده كما ترى الامام ابن الطيب رحمه الله وانه من جمع بين سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما امر به ونهى عنه وما كان عليه الصحابه وما عليه الناس وجد بينه وبين ما عليه الناس تباين في مساله سنن القبور فمن يذكر شيئا من التباين بين سنه رسول الله وسنه هؤلاء قوم يريد نعم نهى من صلى على الصالحين القبور وهم يصلون بها اليها صلاه رجاء البركه صلوني لذا ونهى سنه منا عن تشييد القبور وهم يشيدون القبور لان امر ان اخلل بسنك وهم يفعلون هذا يشيدونها ينصورو امل نعم نانص اصلا عن اتخاذ قبره عيداً وهم يتخذون القبور اعيادا انظر الى قبر هود اذا الثانويه ويجعل له ويجعل عنده عيد ضلل نعم في كثير من القبور وهم يجسسونها انت ونعم الكتاب عليها وهم يقتدون عليها وهذا كله من التباين بين سنه رسول الله في القبور وبين سنه هؤلاء الغموريين فيها فانه يعظمون غير التعظيم الشرعي تفضل معناها عند الدبح تذكر ان قبورهم يذبحون القبور هذه كلها من السنن التي تخالف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور فسنته في القبور فيما امر وما لها ظاهره جليه واضحه احاديث وصحيح صحيح صحيحة صريحه وهم يخالفون صحه هذه الاحاديث وصراحتها فيباينون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مساله النبور نهى عن التشيد وهم يشيدون نهى عن الصلاه اليها وهم يصلون اليها وفيها ونهى كذلك عن بناء المساجد عليها وهم يبنون المساجد عليها وغير ذلك نهى عن يعني قصدي امر بتسويه القمر وهم لا ما يسونها بل كما شرعوا من ذلك التشيد والبناء عليها له عن الكتاب وهم يكتبون هذا قبر المرحوم بنان بن غنام الى قبر دانته يجعلون بعض ربما لوحه عنده تذكر به انه غسله وكان الحاصل هؤلاء القمريون كما ترحلهم مع سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا كله من مضاد السنه الذي لا يفلح ذوها بسم الله قال ركنه الله وعن ابي سعيد رضي الله عنه عبد الرحمن بن مسلم ابو سعيد اه سعد بن مالك سعد ابن مالك سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب الجليل الصغير يعتبره الطلاب في هذا والدليل على أنه من صغر الصحابة على أنه من صغر صغير لهه الدليل نعم رده أحده أيضا هذا عمر حديث الاستئذان لا يقوم معك إلا صغرنا قل يا ذا سعيد فقام عمر سعيد رضي الله تعالى عنه ليعلم عمر رضي الله تعالى عنه أن السنة في الاستئذان ثابتة لأن عمر طلب البيان وطلب البرهان من ابي موسى عبد الله بن قيس ان ياتي ببرهان على ما ذكر فذهب الى الانصار ورعاهم المستمعين فقال فقالوا كيف وكيف لهم قالوا كلنا نعلم ذلك فلا يقول معك انهم صغرونا اميا صحيح فقام الى عمر رضي الله تعالى عنه اخبره بالسنه بالاذان وهذا من الميل على ان كبار الصحابه ربما سقط عليهم بعض السنن وهذا ليس في نقيصة فيهم فإنه ما حاول علم جميعا أحد ولم يحفظ أحد بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حفظ أشياء فربما يفوته بعض الأحد وقد فات من هو أعلم الصحابة الصديق وكمالك الفاروق وعثمان وعلي هؤلاء أعلم الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم افاقهم شيء من احاديث وما هو المؤلف الذي انلف بهذا العمر وهو مؤلف جميل جدا بان هذا الموضوع لا انعم مؤلف شيخ الحنان عرف الحنان عن لجنه الاعلام ومرسال جميل صغير اقرا وقال العلمي ربع ساعه او اكثر من ذلك قليلا في التشديد منها خيرا كثيرا وعلوم عظيمه وانه ربما تجود بعض الاحاديث على بعض كبار الصحابه هذا ليس بعيب فيه ولا نقص فيه وان وانك اذا رايت عالما المعلوم بالعلم والتقوى والدين خالف شيئا من السنن خالف شيئا من السنن فلا بد ان تلتزم الاعلام تنظر في عذره قلت له مثله عذرا اما ان يقول لم يعلم لان هذا الحديث الذي قال فيه انه منسوخ وهو منسوخ فقال بما ظنهم حديث وغنمته او يكون هذه التخلف لم يعلم هذا الحديث ولم يقت على هذا الحديث ولذلك قال بخلافه ولو وقف عن الحديث ما قال بخلافه او يكون راى ان تاويل ان حديث قال بخلاف ما ذهب اليه غيره وان تاويل القيشه وكيف وغيره راى ان تاويله كذا وكذا تاويله صاد فلا بد من استاوي اللهم ارحمه الله تعالوا وهم ائمه اعلام قال رحمه الله البالي في هذا الموضع قالوا ان القصه دليل على انه أن كنا قد استخفى على بعض اكابر الصحابه ويطلع عليها احادهم ولهذا لا ينفث فينا الاراء ولو قويه مع وجود سنه تخالفها وليت كيف خفي ذا على فلان والله موفر صحيح جميل هذا عند هذا الموضوع الذي أشرنا إليه أن بعض الأمور قد تخف على بعض صحابه مثل حديث المتزانة قال عن أبي سعيد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإذ رأى فينا عليه أذن عندك اخي من سلم اذا جاء جاء لازم غير متعدي وهنا كما ترى منصوب المسجد تقول جاء محمد وتتفي جاء محمد وتتفي وهنا قال اذا جاء احدكم المسجد اجعل له منصوبا ف عندنا اذ كيف ننضم من معنى اتى اذا اتى احدكم المسجد احسنت ضمنا معنى هذا ويصرح ان يكون منصوبا من نزع القاض اذا جاء احدكم الى المسجد فنزع هذا القاض فنصب الاسم فاما ان يكون من باب تضمين ويكون جاء ضمنا المعنى هذا فاتي منصوب مفعولا او يكون من, من باب نزع القاض من باب نزع القاض وان الاصل اذا جاء احدكم الى المسجد فنزع هذا القاض فنصب فقولك دخلت المسجد قال رحمه الله إذا جاء أحدكم المسجدة فلينظر فإذ رأى كين عليه أبا أو قدرا فليمسحه ولنطل فيهما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة تخرج الحديث حديث عبد العيد رواه أبو داود بكتاب الصلاة باب الصلاة في النعل وابن خزيمة ثاني مئة سبعة من طريق محمد بن سلامه عن ابي العام الفاعلي عن ابي نظرعنه بن سعيد الخضري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه من حافظ اختصر الحديث واسى بالشاهد منه فقط والحديث طويل كما تعلمون ولقضه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه ادخل عن عليه فوضعوا معنى ثالث فلما راى القوم ذلك القوا نعالهم ولما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القاء نعالكم قالوا رأينا فالملقيتا فالملقينا رأينا فالملقي نعالكم فالملقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيه ما قدر وقال الى جاء حدث الحديث فهذا هو لفظ الحديث وبنصه ومضمونه وما سمعنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المسجد وصلى لاصحابه وكان عليه وكانت عليه علا ثم اخبره جبريل ان فيه ماذى وقذرا فخلعهما رسول الله فلما را الصحابه رضي الله تعال عنهما صنيع رسول الله في خلع نعله خلع نعاله ابتداء البت وحيث عن الاقتداء بالرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنه نزل شيئا بالنعال ولعنه نزل شيء في النعال فخلع نعالهم لان رسول الله قدوتهم ولا يجوز تقليد احد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز تقليده سمي تقليده سمي اتباعنا هذا هو الاصل سمى اتباعنا لكن على القول بأنه قل تقليد ما في مانع تقليد السمي ماشيك وهو اسوة الجميع عليه الصلاة والسلام ولكن تثمي الصلاحية المعلومة هي اتباع لرسوله وهذا اللائح أنه قال اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من هذا الباب لما رأوه خلع خلعوا بأنه اسوتهم ثم بين لهم سبب في خلعه لنعانه عليه الصلاة والسلام وهو ما أقل أن جبريل أتاه فأخبره في الحال ثم ذكر لهم السنة في النعال والصلاة في النعال إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر وهذا أمر مهم جدا لمن أراد أن يطلبين عليه مما أذن له الصلاة فيه في المساجد التي الناس يرون من الأمر جيد وهذا الليلة في أهل الإسلام تطبيق السنن ولكن قد منعوا كثيرا من السنن بجهلهم بجهلهم منع كثيرا من الصلاة وان كان هناك مسجد يؤذن له لشرب الصلاة فيه فانك تعمل هذا الارشاد وتعمل بها الارشاد النبوي تنظر بنعالك قبل الصلاة فيها الى هي بالمساجد ونظافه المساجد ليس المقصود ان تصلي النعال حسب ولا تنقل الصلاة قبل من النظر فيهما حتى لا يحتن تلوث في هذا المنزل الذي أردت الصلاة فيه ولا نسيمة والفرش هذا الآن كما ترون تأجي العناية أكثر هذا مع تلك الحصباء وما تعلمون ومع ذلك يرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه السنة العظيمة أن الشخص ينظر بين عليه قبل الصلاة فيهما كل ذلك عناية بالمساج ونظافة المساج حتى لا تصاب بشيء من الأذى والقدر فإن رأى شيئا من ذلك فليمزحه وليصلي فيهما بعد ذلك وهذا الحديث اسناده صحيح على شرط مسلم حماد بن سلمة ثقة وابو نعامة والثقه ابن ابن معين وابو حاتم وابو نظره المنذر ابن مالك بن قطعه العبدي ثقه ايضا وهو معروف وقد تابع حماد الحجاج بن الحجاج سامع حماد بن سلمة الحجاج ابن الحجاج عن أبن عام به عند ابن خزيمة والحجاج ثقة كما في التقريب واختلف العلماء في وصل الحديث وفي وقفه ورجح الدار الغطني وأبو حاسم وصله ورجح الدار الغطني وأبو حاسم وصله الحديث ثابت قال لي ففي رفعه ووصله او في رفعه ووقفته طلب بوصله وقفه ورجحه اولئك الائمه ائمه الشان قال غثني ابو حاتم الوصل فيه في الحديث ثابت والحديث دليل على مشروعيه الصلاه بالنعال وقد ورد بذلك احاديث كثيره ومن ذلك ما رواه سعيد بن زيد وهو أبو سلم الأزرقي سعيد بن زيد أبو سلم الأزرقي قال سألته أمس ابن مالك أكان رسول الله صلّفين عليه قال نعم أكان رسول الله صلّفين عليه قال نعم وهكذا أيضا عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلّفين عليه وقد ذكر الصحاوية للأحاديث الدالة على مشروعين الصلاة بالنعام متواترة قد ذكر الطحاول أن الأحاديث الدان على مشروعية الصلاة بالنعان متواثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حم jun Mart رسالة لشيثنا الإمام الواجع رحمه الله في مشروعية صلاة بالنعان ذكر جملة من الأحاديث التي تدل على المشرعية وsstمع أن الأحاديث الدان على مشروعية صلاة بالنعان متواثرة يقول الطحاول رحمه الله وشرق صلاة للنعال فهارته ثم اختلف العلماء في مسألة الصلاة للنعال هل من باب الرخط أم من باب السنن والمستحبات هذه مسألة مسألة الصلاة للنعال هل هي من باب الرخط أم من باب السنن والمستحبات الثاني هو الصلاة أنها من باب السنن والمستحبات لقوله صلى الله عليه وسلم تصلي في نعالكم ولا تشبه ابن يهود عن شداد بن أوس عند الطبراني هو صحيح صلوا في نعالكم ولا تشبه ابن يهود فما كان يسلوا في نعالي من يهود هذا حديث شداد بن أوس عند الطبراني وذهب ابن المدقيق العيد إلى أنها من باب الرخص فتكون مباحة ولا تصلنا درجة الاستحباب ذهب بعضه العلم ومنهم ابن دقيق العيد الى انها من باب الرخص فتكون مباحه لا اصلي ولا تصل الى درجه الاستحباب والصحيح هو الاول انها من باب السنن والمستحبات ولولا ما وجد من الصارف ان من صلى صله بنعالي صلى منتعلا وحافيا لغيل الوجوب خلو بنعاله ولا تشبه باليهود هذا امر يفيد الوجوب ولازم قد جاء الطالب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا يصلي منتعلا فهذا يذم على الاستحباب لان اصناف النعال انما هي مستحبه وليس يعجب وليس تنجع من الدقيق وغيره انها من باب الرخص فعلى هذا تكون رخصة فقط ولا تصل الى درجة الاستحباب هذا هو الصحيح ومن اهل العلم من المتاخرين يرون انه مع حال المساجد الان الموجود الذي ترونه بهذا هذا البساط الجميل والنظيف يرون ان صناث النعناع احق اندركها عنايه بنظافه المساجد فان هذا اوجب هذا اوجب نظافه المساجد يرون ان صناث النعناع الا اولى تركه الان مع وجود هذه البسط هذه المرش وهذا غير صحيح فانني اعتقد ان شرط شرطا في الصلاه بالنعال هو طهاره النعال هو طهاره النعال هذا استحسان باطل استحسان ما عليه دليل فان الاحكام الشرعيه لا تنسخها الاطواق انت تعلمون حكم شرعي لسخه الاطواق هذه ما سياتي في الزمن المتاخر سخه هل حكم شرعي لان قيم الساعه وهم رخصه ب او رخصه بالصلاه بالنعال وأما مسألة الفراش نظيف إلى آخر ذلك فإنه اشترط لأجل هذا الأمر هو عدم تلوية المسجد شرطا في الصلاة شرطا في النعام وهنا ضابط النعام أن الشرط قبل أن يصلي فيها كما في الحديث الذي سمعته في الباب ينضب عليه وليمسحه ماء ثم يصلي فيه ماء وأما هذا فهو استحسان محضن لا يقبل ممن ذهب إليه إن قال به بعض الفضلاء لا جدال بمن منه هذا الشيء فانه خلال السنه وقد كان شيخنا رحمه الله لم يكن يعترض عليه بنحو هذا ان الان البطاط قد ظهر شيء ونظيف جميل والصلاه المعان وانت فري فيها النظافه فانه لازال سيعلق شيء من الغبار في المساجد لوق المساجد فقال خذوا هذا الفرش فرش هذا الفرش حقكم ونصلي على الحصبا نعود الى مكان عليه لا يمنعنا هذا الفراش من تطبيب السنن لا يمنعنا هذا الفراش قال من يريد الفراش خذو خذوه خذوه من يريد هذا الفراش نريد نصلي بالنعام نطبخ الطنه ما احسن هذا الكلام وما اعظم حرفه على السنن رحمه الله تعالى وهم من انتشرت السنن في عهده انتشارا عظيما بالغا فهو من اعظم علماء الزمان حرفا على انتشار السنن وفعلا انتشر في عهده سنن لم تنتشر ربما في من كان قبل عهد الذي كان قبله الشوكاني وغيره الشوكاني رحمه الله مهل يمن نشرت في عهد حرفا منه على طبيق السنة الصلاة والنعام من بركة دعوة هذا الإمام رحمه الله تعالى إن شار صلاة والنعام بركة دعوة وهكذا خروج الناس إلى المصلى أيضا من بركة دعوة هذا الإمام فإن الناس كانوا يصلون في المساجدين في صلاة العيد فجاء هذا الرجل ونشر هذه السنة وهكذا إذا الصلاة إلى السطرة فانه حديث عليها جدا وانتشر في بلاد اليمن عن طريق ثم عن طريق الانا الذين يبلغ علومه التي هي علم الكتاب والصني وهذا ما يظهر شيئا من السنن التي انتشرت في عهد ايضا صلاه الجنازه في المسجد احسنت هذا انتشرت في اماكن غير البلاد هذه نعمه التهدير من اهل القهوه والبدع ها خطوه واحده خطوه العيد نعم هذا هو الصحيح ان السنه انه خطوه واحده استن ما من يزيد في السنه المنتشره في عام هذا الامام رحمه الله تعالى ايه صلاه التراويح نعم 11 ركعه احسنت وان عاش صلاه التراويح من الاصفعده ما كان فيها صلاه التراويح لما نزل قبل ان ينزل الشيخ ما في شي اسمه صلاه التراويح في قايده مغلقه من الاصفعده إلى وقت غريب مسائلهم مغلمة فجاء هذا الإمام رحمه الله ومتشرت هذه السنة سنة التراوح داخل صعدة التي كانت تحارب هذه السنة لأن سنة عمر يرونها سنة عمر وهم يحاربون سنة عمر فأرادوا أنهم يصرئوا هذه السنة فلما وجدت هذه الدعوة المباركة حصل خير كثير في بلاد فعلا وصار بلاد فعلا بلاد سنة في كثير من المسائل سنة في كثير من المسائل وأيضا التأمين ما كانوا يؤمنون من بلاد صعدة انتشرت تأمين نحن نحن نسمى الشوافع هنا جهة الشوافع هؤلاء تأمين موجود لكن من السنة في تلك البلدان انتشر أيضا تأمين فإنه ما كانوا يؤمنون بصعدة أبدا وإنما كانوا إذا قالوا الموضوع عن الموضوعين سكتوا والذي يؤمن كلهم يمتفتون إليه وإيش مع هذا يؤمن؟ نين جاء لنا بالسنة جديدة نعم إسرار بالمسملة أحسنة من السنة التي دعا إليها الاذان النعم اذان واحد الجمعه احسنت اذان واحد الجمعه فقط هذه من السنن التي كانت على عاده النبي عليه الصلاه والسلام وخلفائه الصديق وكل فاروق سند من عناء بن قميص ايضا ثانفه عناء بن قميص اللي فينا مصر الساق ودون ذلك قليلا ايه نعم احسن اذا اذان اذان المغرب على السنه وكان في ساعه ما يادنوا حتى يطلع النجم وين الوقت قلت ما بقى قلت المغرب قريب العشاء يادنوني حتى يطلع الشاهد يسمونه جاي حنيذ لكن تفسره غير مرادها هناك ايه سوى زياره فيما بين احبه السنه فانه اعتنى بها جدا خرج دعوه الى الله سبحانه وتعالى ليه نعم ينار السيد على السنه احسنت ومحرص عليها جدا ويحق علي دي من المباني الشاهذه هذا كان عنده شيء خذه عليك هذا عند من عند عبد الحكيم تفضل تسوي تسوي العنايه بتسوي خصوصه له هي من السنن التي كان يعتني بها ها ايه نعم كان هناك من هذا ابو قاعده لا راد يصلوخ العثراوي <سؤال> لهم ولا شيء العثراويين هم يقولون في هضرات وثاء ودرش يسمون الدرات هذا النجاسه ما فيها ربنا يقولوا لا شيء لكن الدرات ضرب فيها احيى يطلعها ادري كيف من عظم في واعتقاد ان الدرات نجس هذه من البدع ومن محدثات وهذا مو صحيح لما تقدم معنا كلام النووي رحمه الله ان هذا لا يجوز ان يعتقد بضرقه انه نجس طيب نعم علمني طال في دعاء الغلول في الوثق انت ها كيف جرح التعليم احسنت نعم اعتني بين جدل وصلنا ولا شك أنه في صنة جرح الخوارج جرح أهل الله هو وبينا عوارهم وعدل أصحابه وعدل أصحابه عليه الصلاة والسلام تعدينا بليغا نعم أحسن ذا وضع يدين على الطذر أحسن فإنهم صعدا ما كانوا يفعلون هذا كانوا يرسلون فدخل الصنة هذه إلى صعدة وما كانت موجودة كلهم على الإرسال صلون جلهم على الإرسال قال كنت أقرب صعدة فأرى واحد كان طيب هكذا هيئة جميل أفرح به صلي بجانبه قلت ضم يديه قلت هذا كنت سنين تعرفت عليه من ذات اليوم وأحببت و أحبني ولما تكلمت في الإيقان المسلمين بعد رأيته ولا تواصل معي فإذا به من جماعة لا تواصل معي لعد عرفته بعدها أتقرت الشيء مقول ليس تكلم في الإيقان المسلمين نعم حسن فنعم يعتني جدا بهذا يعتني نعم طيب هذه بعض السنن التي انتشرت في عهده وجرنا إلى هذا الصلاة في النعال فإنها من السنن التي دعا إليها جدا صلاة في النعال شيخنا رحمه الله دعا إليها بقوة وحارب أهل بلده وكان ينصحنا أننا لم نقل يوم اليوم عن الصلاة في النعال لأنهم قال قد ضربوا بعض الطلاب ضرب أهل البلد بعض الطلاب لأنهم خلوا في نعالهم فكان أول ما جئنا كان اول ما نحن اول ما جينا يقول لك انو بنعاني من الدنيا والهيئه من اخرى صنه يقول اني من جمعه اهل البلاد يقولوا عندنا قالوا اضطروا ابنائنا لاجل صناعه النعال قال مره جاءني واحد من عوام الناس قال لي يا مقبل ايش الدليل في القران انا ابغي من القران ايش الدليل على ان الصلاف النعال يجوز ايش الدليل قال لي يا تديني دليل هم انه جبت لك دليل قال فيه النعال هو عليا فقل عنا عليك قال هيا نعم صح قال عنا عليك قال مبنعان موجودة وراح جالوا نعم نعام موجودة في القران فقال ذكرنا له هذا الدليل هو أن نعام موجودة المساكن العوام المساكن حاصل أن هذا الحديث نتوفي به إن شاء الله سبحانه الله وحمدك لا إله إلا أنت نغفره تلك المبني